تليفونك مع كواله تليفون عبد الرحمن تليفون مع عبد الرحمن الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأخابه وسلم أجمعين نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد أمورا تنكرونها قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارثي عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعد عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكاهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وَألا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْ كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي قال إنكم سترون بعدي أسرة تصبروا حتى تلقوني. نعم جزاك الله خير. كنا ابتزقنا ولله الحمد والملنا بكتاب الفتن. وانتهينا إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. سترون بعدي أمورا تنكرونها. وانتهينا من شرح الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث متفق عليه، كما ذكرت في الدرس السابق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسموا الله حقكم وقد بينت تعلق هذه الأحاديث التي تتعلق بالحكام الظالمين بينت وجه تعلقها بكتاب الفتن الإمام البخاري حين شينبَّبَ كتاب الفتن ساق أحاديث في الفتن منها ما يتعلق بالحكام الظالم، ووجب تعلم هذه الأحاديث بكتاب الفتن أن الناس حين يرون الحاكم الظالم جزماً وضرورة أنه سينبني فتن بسبب هذا الحاكم الظالم أو بسبب تعامل الناس. مع هذا الحاكم الظالم فتارثا تأتي الفتن من الحاكم الظالم وتارثا تأتي من الرعية في التعامل معه وتارثا تأتي الفتن وهو أصعبها إذا جاءت من الطرفين فتن من الحاكم الظالم وفتن من الرعية وقد تكلمت على هذا الحديث بالتفصيل والذي أنبه عليه الليلة نقاط أذكر بها أولا أن العلماء عبدوا هذا الحديث من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستبتلى بالحاكم الظالم فكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمري قال سترون بعدي أثر وأمورا تنكرون فذكر أمري من الحاكم الظالم الأمر الأول يتعلق بالدنيا أن الحاكم الظالم سيمنع الناس حقوقهم. ويستأثر هو بالدنيا وهذا أمر في الدنيا وقد وقع في كثير من حكام المسلمين استأثروا بالخيرات ومنعوها عن الرعية الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمورا تنكرونه وهذا يتعلق بالدين أي أن هؤلاء الحكام الظلمة الذين يمنعون المسلمين حقوقهم لا يكتفون بذلك بل عندهم باب آخر أنهم يأتون الأمور التي نهى الشرع عنها فصار عندهم أمران ظلم في الدنيا وظلم في الدين حينئذ سأل اختحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحكام الذين يستأثرون بالدنيا ويمنعوننا حقوقنا ماذا نفعل ما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم أدوا إلى هذا الحاكم الظالم الذي استأثر بالدنيا واستأثر بالخيرات وظلمكم أدوا إليه حقه بالسمع والطاعة في غير معصية طيب وأين حقوقنا قال وَسَلُوا الله حَقَّكُمْ إذن أمر الرعية بالصبر على الحكام الظلم وأمرنا أن نسأل الله لماذا لأن هذا الحاكم الظالم صلت علينا بذنوبنا ولذلك ذكرت ما روى الإمام الحاكم في المستدرك ورواه ابن ماجه والحديث صحيح له أسانيد بعضها حسن وبعضها ضعيف من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أصلائهم وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم إذا جور السلطان عقاب من الله حين لا يؤدي الناس حقوق بعضهم بعضا وما نقص المكيال والميزان أي إذا تظالمنا ولم يعطي بعضهم بعضا حقه فما الذي يحصل وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنى وجور السلطان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم لماذا؟ لأن هذا هو ارتكاب أخف الضررين وإلا إذا كان هو حاكم ظالم ثم الناس هادوا عليه فإنه يصفق الدماء وينقطع الأمر وتنتهك الأعراض وتخرب البيوت وتستحل المحارم، ولذا أمر بالصبر وأن الناس يلجؤون إلى الله. ثم ذكر الإمام البخاري عقب ذلك الحديث الثاني في الباب. فقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد مسدد ابن مصرهد حاله أخرج له البخاري عن عبد الوارث عبد الوارث عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد حاله ثقة ثبت أخرج له البخاري ومسلم عن الجعدي الجعد الجعد ابن دينار الجعد ابن دينار حاله قال ابن حجر فقه ها هنا ما قلت ثقة قلت قال ابن حجر ثقة ايه المشكلة اللي عندك؟ غمز طيب اذا عندك ايه؟ ضعيف ثقة صدوق طيب ماشي اخرج له طيب عن ابي رجاء ابو رجاء عمران بن ملحان عمران بن ملحان حاله ثقة اخرج له المسلون عن ابن عباس حاله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 من كره من أميره شيئا من كره من اميره شيئا من الظلم والمعاصي كما جاء في الحديث الذي قبله اثر وأمورا تنكرونها اذا نحن نكره هذا من الأمير نكره أن يمنعنا حقوقنا ونكره أن يؤطل حدود الله فالحديث الأول فيه بيان أنه سيظلم في الدين والدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنو الله الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر فليصبر يصبر على ظلم هذا الأمير والصبر ولو بالقول تصبر على الحاكم الظالم وتسأل الله ولو بالقول أي لا تقم على هذا الحاكم بفعل أو قول بل اصبر ولذلك لو أن رجلا سبك وضربك وقيل لك اصبر فقمت أنت وردت عليه بقول أو فعل فإنك لم تصبر لذلك سأقرأ عليكم أثرا في مسنج الإمام أحمد وهو من أعزب الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن أذكر بما أذكر بما ذكرته قبل في عدة مناسبات ثم أقرأ عليكم بعد ذلك الأثر الصحابة رضي الله عنهم. أبتلوا بالحكام الظلمة بل أبتلوا بأعظم أو بأعظم الحكام الظلمة من أعظم الحكام الظلمة وهو الحجاج حجاج يروي الترميلي بإثناد الحسن وكذا صححه أو حسنه الألباني من طريقه هشام بن حسان قال احصوا ما قتل الحجاج لما مات الحجاج حسبوا عدد ما قت من قتله الحجاج احصوا ما قتل الحجاج من قتل الحجاج فوجدوه قتل مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف كيف تعامل الصحابة ذكرت رواية البخاري في التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط. في التاريخ الكبير قال قال عن شيخه، وفي الأوسط قال حدثنا بإسناد صحيح على شرط البخاري روى بهذا الإسناد البخاري أحاديث في الصحيح من طريق أبي جمرة قال أتيت ابن عباس لما محترق بيت الله. يعني لما احترقت الكعبة ورماها الحجاج الظالم بالمنجنيق فحرق جزءا من الكعبة قال أتيت ابن عباس لما احترق بيت الله قال فعرفته بنفسي فعرفني فلما أنا أنس به سببت الحجاج فقال لا تكن عونا للشيطان يستنكر المعباة على أبي جمرة مثبته للحجاز الظالم الذي أخرق بيت الله وأيضا في صحيح البخاري من طريق الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاب فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخار هذا أنا وهذا ابن في التعامل مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير لهذه الأمة مبين وعما الأثر الذي أقرأه عليكم فهو أثر ثابت قال الإمام الألباني إثناده جيد في السنة لابن أبي عاصم وقد أخرجه ابن أبي عاصم قال في السنة لابن أبي عاصم حين صحح حديثا فذكر له ما يقوي فذكر هذا الأثر عند الإمام أحمد وقال الألباني إسناده جيد وأقول هو إسناد حسن وحسن قريب من جيد هذا الأثر يرويه الإمام أحمد كما أقرأ في المسند في مسند عبد الله ابن أبي أوفا قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الحجر الحج الحش رج ابن نذاتة العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمّان قال لقيت عبد الله ابن أبي أوفا. عبد الله ابن أبي أوفا هو صحابي من كبار الصحابة ومن شيوخهم وأدلتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال لقيت عبد الله ابن أبي أوفا وهو محجوب البصر يعني كف بصره. فسلمت عليه. قال لي من أنت فقلت أبا سعيد ابن جمهان قال فما فعل والدك والده كان قتله الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق فرق من فرق الخوارج كانوا قتلوا والد هذا قلت قتلته الأذارقة قال لعن الله الأذارقة لعن الله الأذارقة وفي هذا حجة أن الصحابة كانوا يلعنون الخوارج يلعنون أهل البدع قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار أنهم كلاب النار قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بل الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم يعني هؤلاء الخوارج ما الذي جعلهم يخرجون أن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم يؤذيهم ويجلدهم ويحرمهم ثقوقهم فكأنه يلتمس العذر لمن للخوارج لأنهم ما خرجوا إلا بماذا إلا بظلم السلطان كنت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل بهم. فال فسلاول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحكى يا ابن جمهان عليك بالتواد الأعظم عليك بالتواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه هذا من الصبر حتى في النصيحة ليس الصبر فقط أن تكف عن القتال بل الصبر حتى بالنصيحة لا تشهر معائب السلطة ولذلك جاء أيضا عند ابن أبي عاصم حديث من هذا الحديث وغيره استقى الصحابة هذا الفهر من الصبر على السلطان ولو بالنصيح الصبر على السلطان ولو بالنصيح لا تسب كما قال ابن عباس لا تكن عونا للشيطان إنك إذا شببت الحجار كيف يكون سب الحجاج عونا للشيطان؟ إذا سببت الحجاج صار الناس فإذا بلغ الحجاج أنك تسبه صار على الناس فقتل الناس بعضهم بعضا فصرت بلعنك وسبك الحجاج معينا للشيطان في الفتن ولذلك روى ابن أبي عاصم حديثا في السنة لابن أبي عاصم وقال. باب كيف نصيحة الرعية للسلطان يعني بواب بابا كيف يؤدي الناس النصيحة للسلطان ثم أورد ابن أبي عاصم تحت هذا الباب الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينفح لذي سلطان فليأته سرا وليقنو به ولا يبدله علانية فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه قال سلك الإسلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال فإن استطاع الناصح أن, أن يصل إلى السلطان فليصل إليه ولينصحه سرًا وإلا فالصبر والدعاء انظر إلى فقه الأئمة ذكر أمرين الصبر والدعاء الصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئًا فليصبر والدعاء لأنه قال قبل ذلك أدوا إليهم حقهم وماذا وصل الله حقه قال ابن عبد البر فإن لم يستطع أن يصل إلى السلطان فالصبر والدعاء نعم هنا يقول وقد ذكرت أيضا قبل ذلك رواية حديثة أسامة بن زيد في الصحيحين في البخاري ومسلم قالوا أتين أسامة بن زيد فقلنا ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه وعند مسلم ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال عسامة إنكم ترون إنكم تظنون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه إني أكلمه فيما بيني وبينه وفي عند البخاري قال إني أكلمه سرا وإني لا أشب أن أستحبا بشر وإنه أي أنني أنصح أثمانا لكن بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كره من أميره شيئا فليصبر ثم بين عقاب من لم يصبر فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية إذا خرجت عن السلطان ولو كان ظالما كما قال الطحاوي في العقيدة في الطحاوية يقول ونرى الصبر على أئمتنا وإن جاروا وإن جاروا أي وإن صاروا ظالمين نبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من خرج من السلطان شبرا من خرج من السلطان بأقل شيء ولو بشبر ما ثنية جاهلة نريد أن نفهم فإنه من خرج من السلطان نفهم أمورا ما هو الخروج ثانيا ما هو السلطان وكيف يكون السلطانا ثالثا ما معنى ميثة الجاهلين هذه ثلاثة مسائل أقرأ الحديث الذي بعده ثم أعود إلى هذه المسائل الثلاث قال البخاري اقرأ يا عبد الرحمن عشان ما تعبش الحديث الذي عقبه رحمه الله تعالى حدثنا <تصفيق> ابو النعمان ابو <تصفيق> النعمان محمد <تصفيق> بن الفضل التبوسي لقبه حاله جيد اخرج له فقط اخرج له الشيخان البخاري طيب اختلط ظره الاختلاط أم لا؟ قال ظرقوني لم يحدث محاولة عالم بشيء ما باختلاط أحسنها أم النعمان تغير حذبه وبعضهم يقول اختلط لكن لم يضره الاختلاط لأنه لم يحدث حالة الاختلاط فلم يضرنا اختلاطه لأن حين اضطرب حذبه انقطع عن استحدي هناك جماعة لما اختلطوا لم يحدثوا فهؤلاء حديثهم صحيح لأنهم لم يحدثوا حالة الاختلاط ثم أقول وقد تابعه عند مسلم شيخ مسلم الحسن بن الربيع فذكره عن حمال نعم حدثنا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 فمات إلا مات ميتة جاهلية إذن رجعنا إلى المسائل الثلاث. الأولى ما هو معنى الخروج على السلطان الثانية من هو السلطان الذي من خرج عليه يستحق هذا العقار الثالثة ما معنى ميتة الجاهلية أقول عما المسألة الأولى وهي الخروج على السلطان فهو على اسمين خروج بالفعل وخروج بالقول خروج بالفعل بأن تقاتل السلطان وخروج بالقول وهو أن تهيج الناس على السلطان ولذلك أعلمة السلف قسم الخوارج إلى قسمين الخوارج أصحاب السيف، والخوارج القعدية من هم الخوارج القعدية الخوارج القعدية لا يقاتلون ولكنهم يهيجون الناس على السلطان هم لا يباشرون القتال لا يباشرون الكروض لكن ماذا يفعلون يؤلجون الناس على السلطان العدل أو الظالم فيهيج الناس ويخرج الناس وقد ثبت ما قدم كيف تعامل الصحابة حتى بالأخوال مع السلطان الظالم ذكرت قول ابن عباس الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والأوسط حين سبى الحجاج قال لا تكن عونا للشيطان وإثنابه صحيح قد روا البخاري به عدة أحاديث بالإثناب هذا في صحيحه وقول عبد الله بن أبي أوسط وقول أسامة بن زيد وقول أنا سبن مال أنا سبن ماله وهؤلاء جملة الصحابة وفقهائهم وأشي... وأشياقهم إذا فالخروج على السلطان يكون بالقول ويكون بالعمل ولذلك حين سئل العلماء الشيخ ابن عثيمين هل تجوز المظاهرات قال لا تجوز فقال السائل فإن أذن بها السلطان وكانت سلمية أذن بها قال وإن أذن بها السلطان فإنها لا تجوز لأنها معصية لماذا الناس يخرجون في هذه المظاهرات ينددون بالظلم هم لا يرفعون سلاحا ينددون بالظلم يطالبون بحقوقهم والنبي يقول في الحديث الذي قلناه قبل قال سترون بعض أثرة يظلمونكم في الدنيا وأمورا تنكرونها يظلمونكم في الدين لأن يعطلوا من حدود الله ما عطلوا مع ذلك قال قالوا ما تأمرنا قال أدوا إليهم حقهم وصل الله حقكم إذا حين تخرج ولو لم تقاتل هذا خروج وهذا ضرب من ضروب خوارج القعدية ولذلك تأول الأمور إلى شفك الدماء سواء اتدأ بها هؤلاء المتظاهرون أو اتدأ بها الحاكم الظالم فإن دمى المسلم غالب ولذلك كنت في خطبة الجمعة اللي مضت قلت ما أحرى أن تراق تلك الدماء التي أريقت في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي البحرين وفي غيرها قلت ما أحرى أن تسفك هذه الدماء هناك على أرض القدس لكن بعد أن يتهيأ المسلمون لذلك أو حين يتهيأ المسلمون لذلك أما أن يقتل المسلم أخاه سواء كان ظالما أو مظلوما فهذا ليس من دين الله من يستفيد من هذا أعداء الله وقد ذكرت قبل ثلاث جمع أو أكثر أنه حين قامت المظاهرات في مصر قربت أمريكا أسطولها البحري إلى الإسكندرية وخرجت الدبابات على حدود سيناء ورفح. وحين قامت المظاهرات في ليبيا وقتل من قتل بالحاكم الظالم قدمت أمريكا أسطولها, أسطولها الحربي على شواطئ ليبيا أين كان الأسطول الحربي في حرب غزة حين ذبح المسلمون كالنعاج في غزة واستمر القتل شهرا هم ينادون بالفريات وينادون بالحقوق فأين حقوق الفلسطينيين وحين قام المسلمون بانتقاد بناء اليهود للمستوطنات التي تستحدث في هذه الأيام كانت الحكومة الأمريكية ولأول مرة منذ أن ولي هذا الحاكم الأمريكي الحالي منذ أن ولي الحكم أول أول ما يستعمل حق الامتناع عن التصويت استعملوه في عدم إدانة اليهود بإقامة المستوطنة إذا نحن نفهم من هذا. نفهم من هذا أن أعداء الله يريدون منا أن يقتل بعضنا بعضا يرحمكم الله وأن يذبح بعضنا بعضا ثم هم ماذا يفعلون يدخلون البلاد ويتحكمون في البلاد ورقاب العباد ليبيا تنتج من عموم البترول العالمي ما يقارب 2% فهي من أعظم دول إفريقيا تنتج البترول. إذاً، ولذلك يقول بعض السياسيين الغربيين من من روسيا يقول لو كانت ليبيا مليئة بأشجار الموز ما تحرك الناس إليها. هو يفهم يقول لو كانت ليبيا مليئة بأشجار الموز وليست بالبترول ما تحرك أحد. ثم بعد ذلك نرجع ونختلف ويعتدي بعضنا على بعض ونصادم ونصادم وتخرج المظاهرات ويقع من الدماء ما الله به عليك هذا كله مناف للصبر ومناف لما كان عليه سبحون الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا لست رجل سياسة والسياسة الشرعية من الدين، لكني أضطر أن أبين مثل هذه الأمور السياسية لكي يستطيع الناس أن يفهموا ما يدار بيننا. إذا الصبر ينقسم إلى صبر في القول وصبر في العمل. لا تهيج السلطان حتى بالنصيحة العلنية. تستفر به ولا تصب، ولذلك جاء عند ابن أبي عاصم من أهان سلطان الله أهانه الله هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من خرج من السلطان من هو السلطان الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من الصبر عليه ومن عدم الخروج وأن الخارج عليه على السلطان يكون ميتة ميتة جاهلية من هو هذا السلطان؟ السلطان يصل إلى الحكم في أربع حالات. الحالة الأولى أن يصل السلطان إلى الحكم برضى أهل الإسلام يبايعونه على رضا منهم وعلى اختيار له وهذا كما حصل ل أبي بكر رضي الله عنه ولغيره من من المسلمون ورضوا بخلافته. القسم الثاني أن يصل السلطان إلى الحكم بعهد الخليفة قبله بأن يوصي إليه أنني بعد موتي يصل أو يكون بعدي فلان. فيجب السمع والطاع لولي الأمر. كما حصل لعمر فإن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرت الوفاة عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه أعوذ بالله إلى الشيطان فلما مات أبو بكر رضي الله عنه صار الخليفة هو عمر بعهد أبي بكر الله. الحالة الثالثة أن يصل إلى السكمة بتنازل حاكم آخر، كما فعل الحسن مع معاوية رضي الله عنه. فإن الحسن قد تنازل عن الخلافة حقا لدماء المسلمين. فلما تقاتل الطائفتان جيش علي وجيش معاوية رضي الله عن الجميع أراد الحسن أن يحقن الدماء فتنازل بالخلافة لمعاوية ولذلك في صحيح البخاري أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين وكان هذا على رأس سنة الأربعين وسميت سنة, وسميت سنة الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن الحال الرابعة أن يصل الحاكم إلى الحكم بالغلبة والسيف أنه لا يريدونه، فهو ظالم باطل، فيقاتل على استحطار الحكم حتى يصل إلى الحكم، وهذا المتغلب له حكم المبايع، وقد ذكروا في كتب العقائد حال المتغلب. فأقرأ عليكم شيئا من ذلك. فيروي أو يقول الإمام أحمد. الإمام أحمد، إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة. يقول الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله كما أقرأ. يقول واستمعوا والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به هذا القسم الأول القسم الثاني قال الإمام أحمد ومن غلبهم بالسيف، وفي بعض النسخ ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ثم قال الإمام أحمد بعد ذلك أيضا في أصول السنة قال رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقره له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة. بالرضا أو بالغلبة. يقول العلماء ابن عثيمين و الطاعة واجبة للمتغلب. قال ابن عثيمين فإن اجتماع الأمة على إمام واحد انقضى من ذهر الطويل حين قتل عثمان لأن معاوية لم يدخل في بيعة علي فأهد الشام كانوا يسمعون ويطيعون لمن؟ لمتغلب لأن معاوية لم يبايع لعلي يقول ابن عثيمين والمتغلب تجب طاعته قال وهذا فعل الصحابة فإن اجتماع الأمة على خليفة واحد قد انقضى من زمن طويل من زمن عثمان وقال العلامة بن باذ والمتغلب تجب طاعته قال كعبد الملك بن مروان مثل ابن باذ عبد الملك بن مروان فالصحابة حين تغلب عبد الملك سمعوا له وأطاعوا والعلامة السيح مقبل قال وتدب طاعة السلطان سواء وصل إلى الشكم ببيعه أو بغلب إذن السلطان كل من على الناس وتمكن له القمو ولا يخرج عن السلطان ما دام مسلما إلا إذا طرأ عليه الكفر أو ترك الصلاة إذا يخرج على السلطان في حالته إذا طرأ عليه الكفر أو ترك الصلاة وسنتكلم عن حالة الكفر ما قوله صلى الله عليه وسلم ما سميته جاهلية فإن أهل العلم قد بينوا أن هذا الذي خرج عن السلطان مات مضادا للسلطان فميتها جاهلية أي فمات كحال أهل الجاهلية حين كان يموت الرجل وليس في عنقه بيعة لحاكم فقد صار هذا المسلم الذي خرج على ولي الأمر صار في موته على حال الجاهلية إذن من خرج على السلطان فقتله السلطان الظالم فإن هذا الحاكم عليه من الاسم بقدر ظلمه وإن هذا المقتول قد مات ميشة جاهلية لأنه نزع يدا من طار بعد ذلك ذكر البخاري الحديث الذي يبين متى يخرج على السلطان فقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض نعم حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن أبي أوي حاله ضعيف ضعيف انتقى له البخاري موافقة ام منازع جيد وإسماعيل بن أبي رويح ضعيف انتقى له البخاري أحاديث لها أصل هذا إسماعيل قد توب في هذا الحديث تابعه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب عند مسلم وتابعه نعيم بن محمد عند البيهقي ويونس بن عبد الاعلى وغيرهم فقد رواه جماعه عن امام المصريين عبد الله بن وهب ابي محمد الفقيه الثقه المتقن فلم يضرنا ضعف اسماعيل وعمر ابن وهب عن عمرو عمرو عمر بن حابس عمرو بن حابس حاله ثقه ثبت ثقه انتبت أخرج له الشيخان عن بكير بوكير بن عبد الله الأشج حاله <تصفيق> ثقة الأخرى ده الشيخان بصر بن فعيد كذلك جنادة كذلك دخلنا على عبادة اقرأ قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض كلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن, أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان هذا الحديث ثلث به الإمام البخاري هذا البعث ليبين متى يخرج على السلطان يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية نحن نقول هذا حين كانت الدولة سمع الختان كنا نخطب في هذا المسجد جهرا ونهرا ونقول الختان مشروع وحين كان يقال لا للزواج المبكر كنا نقول في هذا المسجد إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست ودخل عليها وهي ابنة تث وحين كان يقال بأن فوائد البنوك حلال كنا نقطب في هذا المسجد ونقول هي ربا لا تجوز. وحين وحين وذلك من فضل الله كلمة الحق يجب أن تقال لكن لا تعرض للسلطان ولا تهيج الناس عليه وقل الحق ولو زرب عنقه فهناك فرق لذلك كثير من الناس قد تحصل لنياتهم ولكنهم لم يجدوا العلم الصحيح يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهد من ينازع من ينازع في هذا ومن يقول أنك لا تقول كلمة الحق عند عند السلطان الجائز النبي يقول فليأتيه سرا ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليك أما أن تقال كلمة الحق بأن يسبح حكام المسلمين الظلم، وأن يصار الناس عليهم هذا ليس من دين الله أهل السنة لا يتأثرون بما يدور حولهم أهل السنة يقيسون ما يدور حولهم بالسنة لا ندري قد يأتي يوم من الأيام يستنكرون ما يحدث وقد يرضون فلسنا نبالي برضا من رضي ولا بصخص من صخص من الذي يتغير ويتلون أهل البدعو أهل السنة ثابتون على السنة حين أوذينا لم نغير كلامنا حين أوذي الإمام أحمد ما غير كلامه أما أن يتلون المسلم في الفتنة فهذا نعوذ بالله من الظلال لأن الفتنة فضاح نرجع إلى الحديث بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في غير معصية كما قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكيف فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا صعب أذكر من الطرائف وأسأل الله الإخلاص لي وله طلب منا ذات مرة قال أنت تقول يحرم الدخول الاختياري إلى المؤسسة الفلانية قلت نعم قلت هذا قل لي قلت لأنكم تأمرون الناس بحلق اللحى. يقولوا لحناك ونحن أول من يذهب إلى تلك المؤسسة قالوا بتقول إنه فوائد البنوك ربا قلت نعم قال مش عجبك المفتي قلت عاجبني المفتي الأول نفس طيبين نفس <تصفيق> طيبين فقال مش عاجبك المفتي قلت عاجبني المفتي الأول إيش المفتي الأول قبل أن يتولى الإفتاء بستة أشهر سئل ذاك المفتي ما حكم فوائد البروم قال ربا بالإجماع ربا بالإجماع فسجلت الفتوى ووضعت في دار الإفتاء المصرية. فتولى الإفتاء بعد ستة أشهر من الفتوى الأولى فسئل عن سوائد البنوب فقال حلال فأتى بعض الصحفيين وصور الفتوى الأولى وعرضت على نفس النفط لأنها مسجلت قال الاجتهاد يتغير طيب أنت قلت بالإجماع هو يتغير متى يعني أنت ترى فيها خلاف. وأقسم بالله وشلل لسام الكاذب حين قيل ألا نأتي لك بكرسي قلت نبول عليه نبول عليه نحن لسنا أصحابك راس نحن أصحاب السنة، سنعيش للسنة ونموت للسنة ونبعث للسنة إن شاء الله تعالى. طيب، وأن لا منازع الأمر أهله، لا تنازع الحاكمة حكمة، لا منازع الأمر أهله. لا منازع بالفعل ولا منازع بالقول وأن لا منازع الأمر أهلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء طيب وأن لا منازع ما معنى المنازع المجاذبة من الطرفين أنت تريد وهو يريد شيئا آخر تناجعه ما يريد وينازعك ما تريد منه هذه المناجعة وأن لا نناجع الأمر الحكمة وأن لا نناجع الأمر أهله لا تناجع السلطان سواء كانوا ظلمة أو كانوا عدولا منعوكم شقوقكم أو أعطوكم إياه هذا ليس كلامنا هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كلام سلفنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على ضربه إلا هذا استثناء أجاب المنازعة في حاله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه بره اتفق أئمة أهل السنة أن الحاكم إذا طرأ عليه الكفر ثم بين له وأقيمت عليه الشدة فلم يرجع أنه يقاتل وأنه ينزع من الملك عند القدرة على ذلك. في هذه الحالة لا سمع ولا صاعة وليست لك بيعة لأنك ما أصبحت مسلما أما غيرنا أصحاب السياسات الجاهلة يقولون ما المانع لو الأمة رشحت كافرا ورضي به الشعب في الانتخابات ما في مانع هم يقولون هذا نبيكم يا جهل أعني الذي يقول أنه لبأس أن يصر نبيكم يا جهل قد أمر الأمة إذا طرأ الكفر على حاكم المسلم وأصر عليه بعض الشجة أمر الأمة أن يفعلوا ماذا أن ينازعوه وأنتم تقولون بجهلكم. لا بأس أن يحكم غير المسلم في المسلمين إذا غلب في الانتخابات ألا فلعنة الله على السياسة الجاهلة انظروا جماعة الإخوان المسلمين أسامة القوصي جماعة الإخوان الجماعة الإسلامية عصام دربالة وغير ذلك كلهم يقولون هذا زمن الشرية طيب فيسأل محمد سعد الكتتني طيب إذا الشعب ارتضى بحاكم غير مسلم يقول لا بأس بذلك لماذا يقولون هذا لأن هذه لعبة في السياسة لا سيما في زمن الفتن أهل السنة ما عندهم هذا النعب ولا نعرفه نحن نعرف ما جاء عن الله ورسوله من أراد أن يلعب فليلعب والله الموعد لمن شاء منكم أن يستقيم اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير كذا يا فان رضي مير ولاش ما للفعل إذا كذا الآية اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير أما نحن فبابنا واحد وإن تعددت الأبواب لا يحل لكاثر أن يعلو حكم المسلمين إلا إذا عجز المسلمون ملك قوة ملك قدرة كان يهود الآن يحكمون في فلسطين هؤلاء عجز لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أما أن نقول أن يصل إلى الحكم ولو كان كاثرا هذا هدم للإسلام هذا هدم للإسلام، أن عقول الناس بعث السياسة الفارغة. كلما ذهب زمن أكون بزمن يأتوننا بالغرائز، فالله المستعان، الله المستعان، قال بشره بالجنة مع ذل تصيبه فقال الله المستعان رواه البخاري. طريق الجنة فيه البلاء لا فاركب موج الفتن والزم الفتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الآن الكل يلعب من يريد طاولة من يريد شباكا من يريد كرسيا من يريد من يريد، نحن لا نريد إلا الإسلام يقيمون الإسلام إلى أن الآن الجماعات الإسلامية تقنص من المطالب بتطبيق الشريعة محمد سعد الكتاتمي المتحدث الرسمي بإثناء الإخوان المسلمين قال نحن لا نريد دولة دينية نحن نريد دولة مدنية طيب وتطبيق الشريعة قال لا نحن نريد روح الشريعة لا نصوص الشريعة هذا دي؟ هذا دين إن الذي أكرم بالعلم لا يحتبل أن العلم شرف بل شرف يقابله أذى يستلزم صبرا فأهل الصنة يتجلدون ويتصبرون ويهيئون أنفسهم للبلاء إذا جاء ونسأل الله العافية نبقى نبين دين الله وإن رضي الناس وإن صخفا قال وأن لا ينازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا ما معنى بواحا باح الأمر ظهر وانجلى كفر جلي لكن لو أن الحاكم أتى بكفر خفي عليه فهو وإن كان كفر فلا ينازع لأنه ليس بذواح بالنسبة له لذلك السلك هل يشكون في أن من قال بأن القرآن مخلوق هل يشكون أنه كافر لا فلماذا لم يتكفر خلفاء العباسيين لأنهم كانوا متأولين ظنوا أنفسهم ينصرون الإسلام، فالحاكم إذا أتى بكفر البواح له حالة، أم يعلم هو ذلك بإقامة الحجة أو أن تخفى عليه الحجة، فإن أقيمت عليه الحجة وأصرّ فهو كافر لا له وينعزل متى وجدت القدر؟ طيب من الذي يقيم الحجة؟ العلماء طيب.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 إذن لم يوجد أن يخرج على السلطان بالمعافظ ما دام أنه لم يكفر إلا أن يأتي بكفر أو أن يترك الصلاة طب من أين أسينا بترك الصلاة؟ بحديث آخر في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمران فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد سل ومن أنكر فقد ذلك ولكن من رضي وسابع قالوا أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم أفلا نقاتلهم لأنهم أتوا بما ننكر من أمور الدين قال لا ما صلوا لا ما صلوا ما دام أنهم مصلون وإن أتوا بالمنكرات لا تخرجوا عليه إلا إذا ترثوا الصلاة وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك هكذا من حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تشبونهم ويشبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا منابذهم بالسيف يا رسول الله قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ملاسكم شيئا تكرهونه فاصبروا ولا تنزعوا يدا المنطاع إذن لم يحزن للمسلمين إذا رأوا ما يكرهون من مخالفة الشرائع أم لا يخرجوا أم لا يخرجوا على الحاكم بل يصبروا ولا ينزعوا شيئا يدا من طاعة وليكرهوا المعاصي التي فيها الحاكم إلا إذا ترك الصلاة ها هنا حالتان لمنازع السلطان في سقوط بيعته. الحالة الأولى أن يعثى بالكفر البواح وأن تقام عليه الفجة في ذلك. الحالة الثانية أن يترك أن يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة يرست بأن يصلي. فإن أصر أن لا يصلي فلا بيعة له وانخلع بترك الصلاة او بالكفر البواح اذا اذا فعل ما فعل خلها بين الامرين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصبر وان لا ينازل طيب كفر واتر الكفر البواح او ترك الصلاة والمسلمون عجزة لا يستطيعون قتال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما أمرتتم به فأتوا منه ما استطعتم تصل علي كثير من الإخوة الليبيين ويسألون عن الفتنة وقد قال أئمتنا تلزمون بيوتكم فقال لي السائل قال أنا يعني هو أنا أعتقد كفر القذافي، فقلت له: فموت تحت الطائرة، وموت تحت الدبابات، وموت بالغازات السامة، وموت، فأنت أحرص على دينك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالجهاد. وبقي المصطبعكون في مكة بعد فرض الجهات من السنة الثانية إلى فتح مكة إلى السنة التاسعة سبع سنوات وهم تحت حكم الكافر ما حركوا حجرا لقتال فقال جزاق الله خيرا فهمت مع مناقشة طويلة وقال في آخر المناقشة جذاك الله خيرا فهمت حتى لو أنت تعتقد كفر القذاش ماذا عندك ماذا عندك تذهب يجتمعون في راس لا نوف ويقعون على أطرافها ثم يرقصون احتللنا راس لا نوف وبعد ذلك روح المسراسة يبعد في مسراسة أسبوع على أطرافها يقولوا احتلنا مصراطا احتلوا مصراطا من العدو واحتلوا واحتل وجاء راجل في خمس دقائق مشى المسألة هذا جهد هذا دين هذا عقل هذا يذكرني بكلام ابن سيمية حين مر على رجل يقرأ قول الله فخر عليه مصطف من تحته قال سبحان الله لا حفظ ولا عقل <تصفيق> طب انت مش حافظ الآن ماشي خر عليهم السخ من تحته وارفت الآن يقول الناس وهذا شيء لا أثبته يقولون انه بلغ القتلى ما يقرب إلى ثلاثة آلاف فتيل في ليبيا ثلاثة آلاف فتيل لا أثبت هذا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه لكن القتل بالدماء بالكسرة يقولون ثلاثة آلاف ثم ماذا الآن الثوار يطالبون الاحتماء بأمريكا كما حصل في العراق أرادوا مسقط الطاغية صداما فجاءهم الأمريكيون إلى الآن يذبحونه إلى الآن يذبحونه ولذلك قال العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الشيخ ابنه ابنه يعني جده قال وكنا في بلادنا كلما غلب حاكم انقدنا له واطعنا المتغلب قال هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكما قيل إمام ظلوم خير من فتنة تدوم إمام ظلوم خير من فتنة تدوم قالوا أن لا نناجع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا ضواحا عندكم من الله فيه برهان نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني نعم أكمل قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء هلاك هذه الأمة على أغيلمة على شباب سفهاء يهلكون المسلمين هذا بابنا في الدرس الجاي إن شاء الله والله أحلام الله يرضى علينا mai Mind fa